مؤسسة أجناد تقدم رايه التوحيد شق الغيهبا راية التوحيد شق الغيهبا وادحر الليل وشعع كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحي المغرب. كم فداها الغر من أهل التقى ما نبَس السيف ولا الليث كباب أطعموا غابة القلب نداء، واسقوها أرجوانا مخضبا. وصانوا رسمها واقتدى الابن جدودا والأبا واقتدى الإبن جدوداً والأبا راية التوحيد شق الغيهبا واذحر الليل وشعع كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق واحيي المغرب امه تنجب فرسانا وغاب وهداه العالمين النجبات كلما حامت غرابيب الورى تمجر الأبطال آساد الأباء أسرجوا الخيل وهبوا هبة هبّة البركان يرمي اللهب هبّة البركان يرم اللهب راية التوحيد شط الغيهب وادحر الليل وشع كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغربا وأحي المغرب. إنه الإسلام إن تنهض به فهو والله السبيل المجتبى مجدنا فيه وفيه عزنا دونه نبقى غثاء خلبا نصعق الأعداء صعقا باللضاء ونداوي بالعوالي من أباء التوحيد شق الغيهبا واتحر الليل وشعي كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا الشرق واحيي المغرب ايقظ الشرق واحيي المغرب